قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت قُلْ إِنِّي يَا خَوْفُ إِنْ عَصَيْتُ فِي عَبْدٍ فَيَأْمُرْنِي بِغُدُوّ مَا شِئْتُمْ مِنْ بِدُونِي قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ لَا غَيْنُ له and فمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار قَوَرَبَ جُبْنُهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِ زَاوَرَفٌ مَا فِي يَسُرُ التَّنْجِيلِ مِنْ تَحْتِ لا يخلف الله المعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء منغو <تصفيق> قوري at oh. all.